م ص للفر ال بغي أن عب شططنا يجب أن نعب شططنا تش خوم ينبغي أن لا تنسشيئا يجب أن لا تنس شيئا أ ص م لاتر تحتاج شطة كبيرة تحتاج إلى شط كبيرة أل تشكخي اتها دركون لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر أل تشكخي اتكارتسها لا تنسى تذكرة الطيران لا تنسى تذكرة الطيران أل تشكخي اتهم خاطها نسئم لا تنس الشكة الساحية لا تسى الشكات الساحية غمشيزوف خذ معك كيم واقي من الشمس خذ معك كم أوااق من الشمس مشك في شامش خذ معك النظررة الشمسية خذ معك النظرة الشمسيةة خذ معك القبعة الشمسية خذ معك القبعة الشمسية هيمسااع لاخات مبتك فيم هل تريد أن تأخذ معك خريطة تطررق؟ هل تريد أن تأخذ معكة خرية تررق أطسا لكو مدريخ هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سيحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرش سيحي أتسااعلكاخذ مغية هل تريد أن تأخذ معك؟ مرشد سياحي؟ م م هل تريد ان تأخذ معك مضلت مطر زخ خ ح تذكر البنطلونات البنطاللات والخمص والجووارب تذكر البنطلونات والقصان والجووارب זכרי את העניבות, החגואות, הז'קטים. תזכר רבטאת אל ענוק ואל אחזימה וסיטארת. זכרי את הפיג'מות, כותנות הלילה והחולצות. תזכר و النوم شرات تذكر البجامات ووقصان النوم والتيشرات أ صخلكاخ ن صنديم وومف أنت تحتاج احذية وصناد وجوم انت تحتاج إلى احذية وصناادل؟ و أ صخاء اخة ممخطوط سبون وم التيام تحتاج إلى منديل الرقية وصبون ق ظفر تحتاج إلى مناديل الرقية وصابون وومقص ظاف أ ص מסרק, מברשת שיניים ומשחת שיניים. (אומר בערבית ומתרגם:)